خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بأصير والله بما تعملون بقير. قل قل السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. قل قل السماوات. ديوار الى اوب بالرح تر وراكم فاحسنوا وراكم واليه المصير واليه المصير يعلم ما في والسماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون لم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا فذاقوا بالامرهم ولهم عذاب أليم فذاقوا ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيه فَقَالوا لَكِ بِأَنَّهُ كَانَ تَأْفِي وَأَنصُلُهُ مِن بَيْنِنَا اتَّقَالوا تَقُولوا أَبَنثُرِي فَكَفَى وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْلَلُوا سَقَالُوا أَبَسَهُ يَهْدُونَ مَا فَكَفَرُوا وَاَللَّهِ إِنِّي لَأَكْبَرُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ما لتُنَبَّأُنَّا بِما عملتم، وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير، فأمنوا بالله ورسوله. heavy لا تحملون قبيس يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاضي يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاضي ومن يأم. فالصالح يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ويدخله جنات تدري من تحتها انها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وال الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا ورحم النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله الله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وأصير الله وأصير الرسول وأصير وترك المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزوادكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ كم فيتبه إنما هو لكم وأولادكم فتنة. فاستقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاستقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ومن يوقى سحى نفسه فأولئك هم المصلحون ومن يوقى سحى نفسه تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم, الله حسنا لكم ويغفر لكم والله سكون حليم والله سكون حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز yang